السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عالما الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد من الذي أرسله ربه إلى الناس تشيرا ونذيرا. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى للخافض تكلمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة عن قضية العوارض وعوارض الأهلية و... وتحدثنا أن هذا العوارض في المسائل الظاهرة لابد أن تأتي بعد الحكم لاننا اذا إذا وقع الإنسان في مكفر جحد مثل المساله الظاهرة قال ما ما صالح الإسلام وبعدين انا قلت لا استنى لما ادور هو الراجل ده جاهل ولا, ولا, ولا عايش في الغرب في برا مش في وسط المسلمين ولا مش واخد باله ولا تاول ولا لما اقول كده يبقى عملت ارجائي لان العمل ده مكسر صح اه طيب يبقى لازم يؤثر في الايمان انا قلت طيب هو من, من, من هنا بتاعت مقال القوله القاسمه دي الى ان ادور أنا على العوارد هو اسمه ايه حقول مسلم بقي على الاسلام اقول له هذا خفر. هذا ارتد لكن نقول من جهد الصلاة كفر الا ان يكون عائشا بين الا ان يكون حديث عهد الى اسلام او من عن الهلم كما تتجد في ترسوس اهل الان تقول لي بقى آآ آآ آآ طب هو الان ايه اللي كفر ياتي عند القاضي يقول له انت كفرت بقولك ان يقول له والله يا حضره القاضي انا لسه مسلم النهار ما كنتش اعرف حاجه اسمها صلاه ما اعرف لا اله الا الله محمد رسول الله بس يقول له اه لا خلاص رفعنا عنك اسم الكفر واسم اسمه او اسم ده لك من المسألة دي عشان خطر لا تقع في قضيه ان انت تخلي ان العمل ليس مؤثر في الايمان طب وما هي المسائل المحتمله قلنا ان هي لا توجه ليها بالتفكير خالص اصلا فإنها محتمل أصلا هي نفسها مش طريحة فمن الممكن أقول يمكن يحمل قوله على كذا ويحمل على كذا المسألة نفتها مثالك وهي صعبة فنقول يمكن مأدلش يتحملها مأدلش الفمى فيه بمعنى آخر إلى غير ذلك ده بالنسبة للمسألة دي المسألة الزرمة فاش كده لما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كان إيه كان واضح جدا وصريح جدا مش أي مشكلة خاض ولله على الناس حجوا البيت من استطاع الاستطاع الاستطاع الاستطاع وهقول لك كلام اهل العلم لما كلموا عن المباني الانسان قالوا كده طيب قلنا في فائدة اخرى في قاضية العوارض بتيجي بعد الحكم في المسائل الظاهرة نبحث عنها بعد الحكم يعني طيب الحاجة, الحاجة الثانية قلنا في ايه ده هي ان ليس كل العوارض قابلة لجميع ابطال العلم في الحكم قلنا ان العارض ده هو بيقتل العلة بتاعت الحكم يبطل فبيرفع الحكم فمش كل عارض بيبطل قيلة الحكم وبينفعك بينفعش مش كل عارض كتب وحيجيلك الامثلة دلوقتي احنا ذكرنا الكلام دوت في اللقاء الفاهد وبعدين قلنا شرخه بقى قوله بالنص من كلام اهل العلم حيجي هاهولا ونكرر الشرح عليه قال الشاطبيه رحمه الله وخليك بقى مدقع معاه شوية في الكلام الاصولي قال الشاطبيه رحمه الله في الموافقه في المسألة الثانية من آآ آآ باب المانع قال وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي ما منع لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب المقتضي لحكم لعلة فيه فإذا حضر المانع وهو مقتضي علة تنافي تلك العلة ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة ولكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلا بعلة السبب الذي نسب له المانع فيكون رفعا لحكمه ثم ضرب مثالا اللي قلناه في اللقاء الأخير وهو إذا قتل والد الولد فقال ذكر هذا المثال بقوله وهكذا نقول في القبوة المانعة من القصاص فانها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان نقول الرجل اذا قتل يقول يقتل طيب ايه العلة يعني ويقتل به ايه العلة العين انه تحتدى على روح بني ادم ثاني خير وكيف يحتدى عليه؟ فاعتدى على ما ليس له فيه اذن شرعي فخلص يقتل به قال لك طيب جات لنا واحد قتل نقول نقول يقتل بمن قتله قتل عمد راح جاله طلع اللي بيقتل ده الوالد وقتل ابنه فنقول هنا مانع ايه المانع؟ نقول الابوه ولذلك بقى جاء في الحديث يقتل والد من ولد وقلت له رحمه الله قال لان الوالد كان سببا في حياته فلا يكون الولد سببا في موت او في قطع حياته يبقى لانه والد يبقى انتفت هنا العله اللي هي قضيه العدوان اصل الولد ده هو ضعفه منه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت واملك اليد وقال الولد من كسب ابيك كده وتلاقي بقى حسنات الولد يعمل افتياج ونزال حسنات ابوه اذا كان رباه على ذلك اذا خلالت ام المانع ده منع وجود الابوه ده منع ان الرجل يقتل فهمت زي؟ يبقى لابد ان يكون في المانع لابد في المانع ان يبقى ايه؟ المانع بيأتي بعد الحكم لان احنا بالقول اهو التوطيب قال ان المانع هو السبب المقتضي لعلة التناف علة ما منع لانه انما يطلق بالنسبة الى سبب المقتض لحكم بحكم لعله يبقى الحكم الاول انا بمضي حكم الله الاول وهقول لك امثله كلام اهل يقولك يقول لك من كذا كذا يقول لك حكمه وبعدين يقول الا اذا يبقى جاد بعدين يبقى انا بقول ان الاحكام ثابتة في كتاب الانما العوارض مختزه راح جاية بقى لان زي ما قلنا فقدت في قضيه ما تنساش الاصول دي ابدا في ان ربنا ما خلاش الناس ممنوعه من الشريعه عندها موانع لا ده ربنا خلق الناس قادره على الشريعه بعضها دي الاستثناء سبحان الله وتعالى ولذلك جاءت الشريعه عامة كليه تتكلم مع كل فرد من أفراد المكلفين كل مكلف بالخطاب وأقيم الصلاة كل المكلفين مخاطبين بذلك تقوم تطلع العوارض كاستثناء بقى تطلع بقى امراه حاضر مثلا مفاتاه ها يطلع مديون يطلع طبيعي طبعا المجنون ده مش مخاطب لازم اه بقول يعني تطلع عوارض نقوم نعمل ايه نقوم نتكلم في العوارض بعد كده في فيه عوارض ملعة من الخطاب ابتجائي زي ما حكول كده جاي معاني اللي في عوارض ما بيتخطبش هو خلص مساخة المخلفين احنا بنتكلم دلوقتي على المكلفين والمخطبين في العلم ده الله عز وجل فهمت الكلام ده يبقى ايزا العارض يبحث عنه بعد الحكم هو اللي تعمل في المسائل والخافياء المعاملتك كده ليه فايح في ائم كبار من الراسخين في العلم تكلموا في في, في, في استفاة الله عز وجل المسلام و, و, و, و, و يعني زي مثلا كلام المعتزم مثلا ان هو يقول لك الله عز وجل الثانية بلا سمس ما قلتلوش بقى انت كفرطله لما نافى صفر السماء السمس واسبت الاسم باته نقول لك في المسألة اصلا من المسائل الخفية عشان كده وبالتالك السأسيمة دي مهمة جدا ودللنا عليها من كلام اهل العلم في نوع تنساها المسألة اصلا خفية يعني ايه خفية؟ يعني ما اقدرس اطلق عليها حكم ما اقدرس انا اطلق عليها الحكم بيها لانها ليس الظاهرة المسألة دي مش مش كل حد يقدر عليها قد تدخل فيها الشبه انما الظاهر الذي شاع في معنى واحد وصارت المعاني الاخرى محتمله لما ينفع ينفعش حد يتفكر فيه فهمت بقى الفرق عشان كده قلت لك لما واحد يقابلك يقول لك يا اخ فلان قوم ثم تقول اللهم اغفر لك والله ارحم اقول له لك قوم صل ثم يقول لك ما هو الصلاه دي معناها الدعاء اقول لك غلط فهم غلط بين بين الصرا المتبادر لذهنك المعنى الشرعي اللي هو المصلي بقى حركاته افتتحت بالتكبير افتتحوا بالتكبير وتختتموا ازاي بقى الا انتات القارينه تخرجوا من العمل ده الفرق بين الصريح وبين يبقى خلي بالك من الجزئيتين دول مهم جدا العوارض ما تقولليش كل واحد يعمل حاجه نقول نشوفه نشوفه كده امكان جاهل ام كان متاول ام كان اخطا في الاجتهاد كان مفيش كده ام كان ناسي كان لا ده انا بقول له انت عملت ايه فيقول عملت كذا نقول له دي بقى علتها كذا او في مساله نقول له تشهد فيها اكثر من عله خلاص اكثر من عارض ما فيش مال. المهم ان احنا ننظم ده طبعا بقول لك الكلام ده احنا كان كلامنا اخو عائلتهم كنتوش كان كلامنا الدرنه المعين احكام الطاغوت هل ده الفصل دي عباده الله بلا شريك والكفر بالطاغوت عصمه المشركين اوعى تنسى فلما اتكلمنا عن الكفر بالطاغوت قلنا ان الطاغوت دوت هو اللي داخل في قضيه العبادة العباده غير الله والتحريم والتحريم والتشريع من دون الله عز وجل ذكرنا النصوص انا براجع لك ذكرنا النصوص اللي بتقول ان اللي بيعبد غير ربنا كفر واللي بيشرع من دون الله كفر بنتكلم في الكلام ده ليه عشان نذكر باصل الدين في المنحنى السوداء لاهلها اللي حصل دلوقتي اللي دخل علينا بقى تغيير الحكم يقول به أهل الله هو بيتكلم بالجواز انه فت... تعمل مجلس تشريعي والكلام ده وبقى الوقوف في ال... في طابور ال... ال... الانتخابات رأى افضل من الكلام ده خلي بالك دي, دي فتنه عظيمه فلما اتكلمنا في المسألة دي قل... قلت لك هتقول لي الاحزاب ال... العلماء لما اتكلموا في ان هذا كفر وان فاعله كافر قلت لي هتقول ده مصدق قلت لك لا ده معين طب اقول ليه معين قلنا لما الكلام ده كله مسائل الظاهره والخفيه واحكام المسائل الظاهره اللي احنا مشيت فيها لحد دلوقتي انا عايز اخد يبقى الحكمه المسائل الظاهره بيفعل كذا خد الحكم طيب العرض يجي ازاي لما يتقدم هو بالعرض انت بتكتبه وتقول له يا فلان انت فعلت كفر يا ابني انت مش واخد ذلك ولا يقول لك لا والله اصل انا كنت دي اجهلها والله ما تاولت اه والله انا لسه مسلم من بات والله أنا مشوف بقى اللي ينفع من ده يبقى العرض بيجي بعد الحكم وبعدين شوف اللي ينفع من ده من اللي ما ينفع لأنك حتى في جهل ما ينفع وفي جهل ينفع ولما نيجي بقى الأحكام الشرك اللي إحنا بطقنا التوطيقة دي كلها عشانها لأن هم بكلم عن كفر الطاول فلما نيجي لأحكام الشرك ده حتى إني في فرق بين احكام الدنيا والأخر دائم حياة الله عقل بس انهم لديك تفرم تفاصيل العلم ده يبقى الكلام اللي ذكرره للسطبيضة رحمه الله استفدنا منه الفائدتين الفائدة الاولى ان السبب الذي يدخل لابصال علة الفقم السبب ده نفسه او يمنع من الفقم لابصال علة في السبب اللي يجي بعدين يعني يجي الفقم الاول السابس وبعدين السبب اللي هو قد يكون موجود وقد لا يجي بعد كده نقول ان ده مانع ولا مش الفائدة الثانية ان نقول أن الموانع ليست كلها إنما تستخدم في الشيء الواحد وإنما يستخدم فيه ما يصح أن يكون مانعا طيب قال الشاطبي رحمه الله ذكر أن المانع أقسام لا احد يقول لك الاقسام طبعا انا مش بنشرح الباب في كلام يعني, يعني, يعني لا انا بقول لك ده ليه عشان حتيجي عليه قضيه الموانع الاهليه بقى, بقى اللي هو ايه قال ان هو, هو الموانع دي اقسام قال القسم الاول ما لا يتاتى فيه اجتماعه مع الطلب مثل زاهل العقل بجنون او نوم او نحوه او نحو ذلك فهذا لا يخاطب من اصل الطلب وموانعه هذه ترفع أصل الطلب لأنه متعلق بالفهم وتكليف النائل والمجنون بالفهم تكليف لا يطاق فلا يمكن إلجام فاقد العقل بالطلب كما لا يمكن إلجام البهائم والجمادل يبقى هنا بنقول والله يا جماعة في هنا عارض بس مش عارض وقف قدام الحكمة لما جه بعارض وقف قدام قصب الطلب لا يقول يا جماعة قال الله عز وجل وأقيم الصلاة فكانت هذه لجميع المكلفين كل مسلم بالغ عاقل كل تحقيقا بقى يعني لان لان الكفر مخاصب برضو للاتمام ومخاصب بفروع الشريعه عند علماء العقل يقول كل بالغ عاقل يبقى كل بالغ عاقل مأمور مخاصب انه يقيم الصلاة خاطبه الله باقامه الصلاة كويس ثاني طب يجب ان كده هناك امر يجب ان يكون هو امر يجب ان يكون هناك لأن يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يعني ان بيها هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب لك يكون هناك امر يجب ان ما هناك امر يجب ان يكون هناك امر الله عزيز المهم يا اخواننا يبقى الـ الـ الـ الطلب ده من الاص قلنا ايه هو طلب لجميع المكلفين قلت للاد بس لحد المكلف اص ف هو مش مخاطب ابتداءا خالص اهو خلاص عشان ما تسحبش حته بتقول لي ما هو الراجل مش مخاطب ولا لا هو مش مخاطب ابتداءا خالص ان الطلب خالص ليه المكلف اص مش مكلف زي مين ده راجل من مين وبعدين ليه نفض عليه الصلاه طالما لسه صلاه ما نام عن صلاة اولى فيها فليسدها وقت ان يذكرها لك صوره لها الا بذلك لما, لما نام عن الصلاة فاتت عادي لوقت الصلاة مش مكلف ليس على النائم من لذلك ما كنتش مكلف وقتها زي ما حيجي بعد كده في قضية المخطئ بس في الشبهات بقى قضية المخطئ الراجل اللي لا الله وأنا ربك يقول لك والله ما كانش يقصر ده مش القصد دي مني ده مش القصد دي مني ده راجل بقى انفصل دماغور فصلت عن قلب زي ما ابن القيم رحمه الله فلذلك ان عدم يقصه وما في توجه للقلب خالص فمبقاش مكلف طلع من التكليف المهم ده القسم الأول ما فيش تكليف اصلا خلص. الخطاب مش عليه القسم الثاني ما يمكن فيه ذلك يعني اجتماع المانع مع الطلب قال وهو نوعان احدهما يرفع اصل الطلب كالحيض والنفاس فهو رافع لاصل الطلب وإن أمكن حصوله معه ولكن إنما يرفع مثل هذا الصلب إلى ما لا يقرب به البتة كالصلاة دلوقتي انا عندي امرأة بالغة عاقب يبقى مكلفة ولا لا اه مكلفة يبقى عاقيم الصلاة خصها ولا لا او تخصها قال لك بس حاض جع عليها وقت للحيد فسجلة لا حاض لا لا ما انت ما تصلي هي ممكن انها تصلي هي ممكن تصلي بس هناك المانع ده بقى منعها من, من الصلاة يبقى انا اخر لها يا ان لو هناك امر صلي يقول لك والله هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول هو النوع اللي بيتكلم عنه طبعا وبعض من تكتعاتي وده النوع اللي بيتكلم عنه أهل العلم بقضية هل العارض ده ما من التكليف ولا لا يبقى كان في تكليف أصلا ومنع منه اسمها إيه يا إخوة؟ اسمها العوارض المكتسبه إن التكليف صح عندك أنت كده مؤهل للتكليف وبعدين خطبت بالخطاب الشرعي وبعدين حصل لك عارض فالعارض ده حكمنا عليه بقوم قلت لي ما ادارش اصلي المرة قالت ما ادارش اصلي ليه ما ادارش اصلي سان وكساد بس والدة وكساد نقول خلاص يبقى كده رفع عنك مثلت رفع عنه لحد امتى الحد واتخلص صوته عن انت لسي تاني انما المجنون ده بقى رفع عنه مجنون بقى ايه ليه فيك يبقى مخاطب فهمش مخاطب ابتداءا يبقى انه مش مخاطب ابتداءا ابتداء ده بقى اسمه ايه اسمه العوارض الفجري ومش دي محل البحر. في ناس كده تكسر البحث ده ان يبدل يبحثك في العوارض طب... الراجل الطبيب الصغير والمجنون والمعكوم والحكايه لا لا ده, ب... ده بره اللي احنا نتكلم عن قضية التكليف ده مش مكلف اتجاه نتكلم عن قضية التكليف خلاص؟ طيب يبقى عرفنا كده انه العارض العوارض المكتسبه اللي هنتكلم فيها والعوارض دي بتيجي بعد الحكم في المسائل الظاهرة مش قبل الحكم لان المسائل المحتملة معارضة اتجاءا خالص طيب ما هي الأعذار التي يمكن أن تكون في المسائل الباكرة الله؟ نحن عندنا بنوع الموانع. الموانع الأهلية أو عوارض الأهلية من عوارض الأهلية الجهل من عوارض الأهلية الزكران؟ من عوارض الأهلية النسيان؟ خلال؟ هذه الموانع دي كلها نفع يعني واحد عمل حاجة ومش ناس واحد قال ما فيش حاجة سناصة في الستام ولا زكا ولا حاجة وعاقل قاعد قدامك هو زي الستة اللي طبعت قريبتك الصيام ده عادة في العونية كده اوه على طول ده فدي عاقلة فاكرة هي مش فاكرة مش نافية ولا حاجة طيب بس جاهل بقى ينفع معاه الجاهل دي ولا ما ينفعش دي قالك في المسائل الظاهرة بخلاف الشرك وخلي بالك من الاستثناء ده الشرك لا فكده هناخد حكم الوحيد الشرك الاكبر لا الكفر البواح لا خلي بالك فإذا عمل الشرك الأكبر يلي حكم تاني يجيل له. لهم هنجيل لوحد لوحده عشان في شويه ضح إنما بالنسبه للمسائل الأخرى زي مسائل الشرائع مبني زي مسائل الظاهره اللي هي غير قضيه الشرك قالك هو فيه هنا مجال للجهل ولكن مجال للجهل دبقى ضعيف يعني ايه يعني ضيق يعني مش كله بيحكم له بيجا هي دي بقى الحته اللي بيقول فيها العلماء ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه قال لي بالك من الكلمة دي بقى اللي بقى دايما يقوله همم وم يقولك كيف عن اي ظهر ان شاء الله يدعي مع الله اله اغيب صنم بجوابه ليس يقع الكفر عليه لا بغلط قال ليس كل يبقى في بعض هو البعض هو النتائل دي بقى اللي هو فاشو ايه يعني اسمع النص ده كده واحنا قلناه طبعا الكلام بعد كده بس انا هقوله تاني علشان يعني بس تلاثبوا الكامل تنة بسيطة للمسؤال. قال بهاء الدين المخدسي رحمه الله من جحد أصلا من جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحليم فقد كذب الله ورسوله لأن أدلة ذلك قد ظهرت ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذب بالله ورسوله حكم عليه ولا لا يا اخوه خلوا بالكم الكلام على العلم اهو وانا قلت لك مش هجيب لك كلام ائمه الدعوه ولا حاجة على ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومدرسته وهم بيقسموا المسائل لا لا ده كلام السنه آآ آآ قال ايه قال إيه؟ الحكم خلاص قال هو مكذب لله ورسوله خلاص متهينك كذب الله ورسوله كفر وبعدين جه عليه بقى قال الا ان يكون شخص العود جه ازاي ده جاي بعد الحكم قال ايه الا ان يكون ممن خفيت عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فان لم يقبل ذلك كفر والذي تخفى يخفى عليه ذلك ممن يكون قد نسأ في بلاد بعيدة عن المسلمين فهذا يعرض فإن رجع وإلا قتل خلي كده هيحكم حيحكم على رطول وبعد ذلك رجع يقول ايه وأما من كان ناشئا بين المسلمين فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لأن اقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب والسنة فالمخل به يكذب الله ورسوله فيكفر بذلك آه كما آه قلنا في جاحة أحد أركان الإسلام راجع العدة في شرح العمده بهاء الدين المخدر شفت المثال ده طب مثال اوضح من ده شوية طبعا يا اخوانا الكلام اللي انا بقوله ده هتامنوا حشرات موجودين في كتب الاله الان افتح بس باب الرده اي كتاب في افتح في باب الرده وشوف هيقول لك الكلام ده, ده في المسائل دي وهتعرف الفارق بين ده طبعا وبين غيره شوف بقى كلام الامام ابن قدام المقدسي رحمه الله في في المغني في المغني وأما إذا كان الجاحد له ناشئا في الامصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها خلي بالك أول ما قال ما فيش حاجة سمعه صالح نقول له كفر مش نقول لا والله يمكن يكون جاهد والله يا إخوان إن البعض بيحكم بالغيب يعني تقول له مثلا في واحد دلوقتي اصلها في برنامج قال ما فيش حاجة اسمها في اوام ولا حاجة ودي عادة فرعونية ولا واحدة ده عادة فرعونية بتاع ولكن مرأة جاهلة اعلموها وفاهموها هذا كلام كف لكن المرأة دي جاهلة كان سؤال بس وحضرتك عرفت مرأة جاهلة ويعني عارفت مين عارفها احطير حتى ومعرفت مين عارفت مين ده السؤال جاهلة كازم كده واحدة ستة بطلقها اتحللت كازم مش عارفها. شوفوا يا إخواننا كيف تعطلت برامج اللي هي الرأي والرأي الآخر أو دام قمة الجلد وبرده عليه الرأي الراي الآخر ما ما كذا ما كذا ما واحد مالك واحد واحد واخد بالك الله ده مالهم دول ومال الدين هو دين كلام مستباح ولا ايه خلي بالك خلي فيقوم يقول له طب انت رايك ايه في المساله دي يقول له والله ده رايي فيها ان بس لا يعني مش معقول نطفر كده يعني مش مسؤول يا طب ليه لا ما ما صح صح ايه قاعدين لنا مش مفيش حد يتكلم بالطرياقه طب ويحكموا عليه خلي بالك قلب مجرد ان يجادلها كفر وخدنا عليه حكم على طول وقال وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها إذا خذت بالك في الأول إن إبن مستثنى بس بس هو نفذ الحكم ببشارة زي ما حصل في كلام ولذلك ابن ثانية رحمه الله قال لك بقى قال لك والإنسان متى ما حرم ما أحلى الحرام المتفق عليه أو أحلى اما او حرم الحلال المتفق عليه فإنه كافر بالاجماع الفقهاء كده دغري كلمة واحدة على طول بس لما تجيله بالعربي زي ده اتصرف معاه تقول والله انا جاهل يا مولانا يقول لك اه طب جاي ليه انت ترص تعيش فين يا ابني تقول له والله انا عايش في مصر بلد الازهر اللي هو دلوقتي بقى لدى الناس في كلام كله لك دي عقيده الازهر ما لهو يكفر احد ابدا خلي بالكوا الحاجات دي اوعى خلي بالك اوعى من من كفر حد ايوه ده حاجة حاجه بدعه ولا حاجه ولا حكم شرعي قال الله كل ايها الكافرون قال لا تعتقدوا قد كفرتم بعد ايمانكم ده ايه ده ايه آه لا خلي بالك لكن في جمله احكام صغيره موجوده مشهوره الصلاه بقى والزكاه وحاجات زي دي طيب ايه الامر يقول المفتي ده ايه عايش في, في بلاد فيها العلم وموجود وكل حاجة مش منصفة يقول له اه ما ماتك فردك لحد الصلاة تبقى انت كذب بس انا عندي علّة ايه العلّة انا عايش في البلاد الفنين اه لا انت مش اه انت لا تؤثر في جهلة لان فيه علم وحنيجي نتكلم عن قضية العرض الجهل بعد كده اللي هو كتير من الناس نتكلم عنه بدون علم مع الاسف انما بس عايزك تاخد القطعة دي يبقى فهمت النهاردة ان العارض يجي بعد الحكم في مسائل الظاهرة وخلي بالك من القيدة في المسائل الظاهرة خلاص؟, خلاص؟ والعارض لابد ان يكون موائم, موائم للحكم, للحكم نفسه فمن كان عائسا في في بلاد المسلمين وبعدين جاها <تصفيق> شيئا من مباني الإسلام يقول له كفار <تصفيق> طالب كلمة واحد بمجرد زي ما قاله بمجرد انه يبحث كلمة واحد طيب فالعالي لا والله أنا لسه مسلم من بارح. يبقى هنا استثنين مين؟ الجاهل الجاهل ليه؟ لأنه هو منقطع عن العلم بصورتين بس مش كل صورة ما تقولليش بقى الجاهل ان كان زمان بيقوله على حفص مبارك ده بيحط ايده على الشمال على اليمين في الصلاه لما كنا قاعدين هنتكلم بعض في مساله الحكم ده مش في حكم غير ما انزل الله يا جماعه وفي تبديل وكده يقولك يا عم حفص مبارك ده راجل جاهل جدا ده بيحط الشمال على اليمين في الصلاه في صوره ثبتت في كده بيحط الشمال على اليمين في الصلاه لا تروح تقوله بقى تبديل الحكم ده يعرف الكلام ده يوم حد يقولك اه والله كده ده كلام معقول لا ده الكلام معقول ده كلام باطل ليه كلام باصل؟ لأنه عائش بين المسلمين وأعرف طبعاً أنا بكلمش بسالة في الشركة وديكش حكم تاني بس بتكلم عموما يعني ده عائش بين المسلمين وعارف الـ الأحكام, الـ الأحكام المسلمين فلما يبدل أحكام الله آه يغلط أن يحط اليمين على شمالة في الصلاة ابن روشي يكفر بديه يحط اليمين على مين في الصلاة آه ممكن دي حاجات من حاجات اللي توجد دي مسائل خفية بقى لكن يقول مفيش صلاة خالص لا، دي مسائل الظاهرة اللي اللي يكفر جاهدا فالمفترض المسألة دي تيجي منين بقى تيجي مننا تقول ده راجل مجرم راجل مجرم من ايه ده عاش ما... طول عمره حتى ما تعلمش الصلاة لا اهمل الدين بالكليه لدرجه انه عاش طول عمره والعلم متمكن منه وحتى ما عرفش انه يحط يمينه على على الشمال في الصلاه ده المفروض الان فهمت ازاي وعلى ذلك حصلت نحن عظيمة جدا لعلنا نتكلم فيها إن شاء الله عز وجل في قبلية الغزو الفتح يا ما تستاشى اللي احنا قلنا الأدلة هو يعني ما بيتعملوا زي في المسائل الظاهرة الحكم أولاً ثم العارض يأتي بعد ذلك والعارض لما يأتي يبقى العارض الموائم قد يكون الزهل نافعا وقد لا يكون نافعا لبقى لابد أن يكون هناك موائمة للعارض مع إبطال علة الشكم يلا دي حكمهم في المسائل الظاهرة هجيب لك شاء الله بعد كده امتلة في المسائل الخافية اقول لك شوف ازاي قالوا بقى بالإفلاق عشان ما تخلصش المسائل الظاهرة والخافية ثم نفرد الكلام بقى عن قضية السبب لان السبب له حكم زائد عن المسائل الظاهرة لانه اصل مدركم بالفترة فسموه ثابت قبل الرتالة ده بقى ماليوش زعها لفيه ما يدخلوش جهل شغل ما يقول جال خالص ليلة هو غرزه الله عز وجل في الصدق على ما سنبينه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الحين أسأل الله عز وجل أي سألني وياكم ممن إذا دعى بدر وإذا نهى انتهى وعقل مسوه فهذا لنفسي فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله على مين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته